أصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء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 إنك أن تعلم الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله أعبد الله أن يعبدوا الله ربي وربكم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 تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.